ثمانية. استمع إلى الجمل وتأمل معانيها، ثم اكتب رقم الصورة بجانب الجملة الصحيحة لها، كما في المثال. إذا ضربنا الزلزال بعد الهزة نخرج إلى خارج البيت بشكل آمن. إذا ضربنا الزلزال يجب علينا أن نكون هادئين ونبقى داخل البيت. أو المبنى ولا نخرج إذا ضربنا الزلزال يجب علينا أن نبتعد عن السلم والأبواب إذا ضربنا الزلزال يجب علينا أن نحافظ على أجسامنا ونختبئ تحت طاولة ما ولا نتحرك